توقفنا أمس يا عم في بدايات المسألة الخامسة من مسائل الآية الرابعة والتسعين بعد المئة من سورة البقرة عندما كان الإمام يشرح قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم صدق الله العظيم صدق الله العظيم فماذا قال الإمام في ذلك يا ولدي قال الإمام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 وضرب امثلة لهذا الكذب المباح مما قاله بعض الشعراء فتح الله عليك يا ولدي. ولان نستطيع ان واصل لقاءنا مع امامنا بنا الى الكتاب الجامع والامام القرطبي سبحانه. سبحان سبحانه والحمد لله الله قلنا يا اخواني ان هذه الاشياء التي تحدث عنها الشعراء وهي العينان والحوض والجمل معلوم أنها لا تنطق وحد الكذب إخبار عن الشيء على خلاف ما هو به ومن قال في القرآن مجاز سمى هذا عدوانا على طريق المجاز ومقابلة الكلام بمثله كما قال عمر بن كلثوم ألا لا يجهل من أحد علينا فنجهلا فوق جهل الجاهلين المسألة السادسة في اختلف العلماء في من استهلك او افسد شيئا من الحيوان او العروض التي لا تكال ولا توزن فقال الشافعي وابو حنيفة واصحابهما وجماعة من العلماء عليه في ذلك المثل ولا يعدل الى القيمة الا عند عدم المثل لقوله تعالى. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم صدق الله العظيم وقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به صدق الله العظيم قالوا وهذا عموم في جميع الأشياء كلها وعضدوا هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حبس القصعة المخصورة في بيت التي كسرتها ودفع الصحيحه وقال إناء بإناء وطعام بطعام خرجه أبو داود وقال حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا محمد بن المثنى حدثنا خالد عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فارسلت احدى امهات المؤمنين مع خادم قصعة فيها طعام قال فضربت بيدها فكسرت القصعة قال ابن المثنى فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم احداهما الى الاخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول غارت امكم زاد ابن المثنى كلوا فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها ثم رجعنا إلى لفظ حديث مسدد وقال كلوا وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة في بيته قال أبو داود عن جسرة بنت دجاجة قالت قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما رأيت صانعا طعاما مثل صفيه صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فبعثت به فأخذني أفكل فكسرت الإناء فقلت يا رسول الله ما كفاره ما صنعت قال إناء مثل إناء وطعام مثل طعام وما معنى افكل يا مولانا الإمام أفكل أي رعدة شديدة أي أنها ارتعدت من شدة الغيرة وللولماء أقوال في مسألة المثل قال مالك وأصحابه عليه في الحيوان والعروض التي لا تكال ولا توزن القيمة للمثل بدليل تضمين النبي صلى الله عليه وسلم الذي اعتق نصف عبده قيمة نصف شريكه ولم يضمنه مثل نصف عبده ولا خلاف بين العلماء على تضمين المثل في المطعومات والمشروبات والموزونات لقوله عليه الصلاة والسلام طعام بطعام المسألة السابعة لا خلاف بين العلماء أن هذه الآية أصل في المماثلة في القصاص فمن قتل بشيء قتل بمثل ما قتل به وهو قول الجمهور وقال ابن الماجشون إن من قتل بالنار أو بالسم لا يقتل به لقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا الله والسم نار باطن وذهب الجمهور الى انه يقتل بذلك لعموم الآية المسألة الثامنة واما القود بالعصى فقال مالك في احدى الروايتين انه ان كان في القتل بالعصا تطويل وتعديد قتل بالسيف رواه عنه ابن وهب وقاله ابن القاسم وفي الاخرى يقتل بها وإن كان فيه ذلك وهو قول الشافعي وروى أشهب وابن نافع عن مالك في الحجر والعصا أنه يقتل بهما إذا كانت الضربة مجهزة فأما أن يضرب ضربات فلا وعليه فلا يرمى بالنبل ولا بالحجارة لأنه من التعذيب وقاله عبد الملك قال ابن العربي والصحيح من أقوال علمائنا أن المماثلة واجبة إلا أن تدخل في حد التعذيب فلتترك إلى السيف واتفق علماؤنا على أنه إذا قطع يده ورجله وفق عينه قصد التعذيب فعل به ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الرعاة وإن كان في مدافعة أو مضاربة قتل بالسيف وذهبت الطائفة إلى خلاف ذلك كله فقالوا لا قود إلا بالسيف وهو مذهب أبي حنيفة واحتجوا على ذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قود إلا بحديدة وبالنهي عن المسلى وقوله لا يعذب بالنار إلا رب النار والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لما رواه الأئمة وهو مقتضى قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وقوله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما عتدى عليكم صدق الله العظيم وأما ما استدلوا به من حديث جابر فضعيف عند المحدثين لا يروى عن طريق صحيح ولو صح قلنا بموجبه وأنه إذا قتل بحديدة قتل بها يدل على ذلك حديث أنس أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين وأما النهي عن المثلة فنقول أيضا بموجبها إذا لم يمثل فإذا مثل مثلنا به يدل على ذلك حديث العرنيين وهو صحيح أخرجه الأئمة وقوله لا يعذب بالنار إلا رب النار صحيح إذا لم يحرق فإن حرق حرق يدل عليه عموم القرآن قال الشافعي إن طرحه في النار عمدا طرح في النار حتى يموت وذكره الوقار في مختصر عن مالك وهو قول محمد بن عبد الحكم قال ابن المنذر وقول كثير من أهل العلم في الرجل يخلق الرجل عليه القوى وخالف في ذلك محمد بن الحسن فقال لو خنقه حتى مات أو طرحه في بئر فمات أو القاه من جبل أو سطح فمات لم يكن عليه قصاص وكان على عاقلته أدية فإن كان معروفا بذلك قد خنق غير واحد فعليه القتل ولما أقاد النبي عليه الصلاة والسلام من اليهودي الذي رد رأس الجارية بالحجر كان هذا في معناه فلا معنى لقوله المسألة التاسعة اختلفوا في من حبس رجلا وقتله آخر فقال عطاء يقتل القاتل. ويحبس الحابس حتى يموت وقال مالك إن كان حبسه وهو يرى أنه يريد قتله قتل جميعا وفي قول الشافعي وابي ثور والنعمان يعاقب الحابس واختاره ابن المنذر لقد استفدت كثيرا من شرح الامام يا عم كما استفدت كثيرا من علمك فلا حرمني الله من علمك وفضلك يا عم وبارك الله لك يا ولدي ورحم أباك وغدا نلتقي مع الإمام إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون صدق الله العظيم